وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُورُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الَّطَيْفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا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 السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيز أو لم يروا إلى الطير فلقهم صار گونن الا الرحمان ان هو بكل شيء بصير ام من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في ونثور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا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 na na na z